Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada yang maha dihormati selain Allah. Dan Allah maha besar. Hamd Allah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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة أصيلة لا لا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعذ جنه وهدم الأحزان بواحد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وإله